لو لو لو مساكنا اللي يتحدانا زبون مش بنزع علشان كهالف بنزع للتسع المليون بيحل بيحرق ولا عيضرب فرقة كل الدنيا دي تسحلنا وسع وسع كله يخزع وإحنا بنفضل على حالنا احمل غامل غارف قلبي مغارة وسبسوا بعض الزلزلة إحنا اضطارف أي وحارة تعيش وتشلم يا مجال مع وجعل وتم الفتح يلا نبدا العرض في عيات خينا نبتق العرض في عيات خينا الله نرمي التكان كلام جديد وانا مره كل ما اللبن كان في التراميد كان ساميركو غير زلزال السقفة كشمش بالتقصيد عشان رجع غير Behind me, I'm not afraid of the sugar. I'm not afraid of شي اللي في مدى والمدد يأناوي يأولي يأجم معتقنا في من شمال حب السماء اللي حطتنا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 طالعنا في كل المهمة هننفذوه من غير ما تحس وفي زي الجرايا حلو هتجلو هنالا تخس وبيع عندي مجع بضعبنا قبل مع الفرش يا للروس وبيع عندي مجع بضعبنا قبل مع الفرش الرس. يا للروس نأسف لحلة وطر خساسة عنوانسك الناس لي اللي وصلنا للفضاء قبل ما توصلوا وكالت ناسا مالخوادة صنعينا الماضة بعد يالينا على شد التمس جلنا الثمن وجتنا الخلاصة على القرار كله رحمة أبني واحد كل من ما فيش كل مسير جتنا نروي سكت لو شفت نبيت حرة وين الدنيا بدنا كوابيس يا محل ما الدنيا بدنا إيه, إيه كوابيس كوابيس يا محل ما اكتر من الاخوات في الدنيا دي سبب سوء كل الفرق اللي في العربي صحة والرجل مش او صحبوك الرجولة يا اسلام بركة هيموتوا اللي هيتحق يلا يلا زعباء المهربان العداريني العنوان احلى عريس الدنيا ليا البشا مصطفى قوقان هو عددولي الجدع عن حدسه والله خلاص عد زمناه احنا مرسيدس مودي مرسيدس معلمين والناس عارفنا قلنا البشا شريف البلعودي ست الحب ولف الدنيا اما اللعن حزن البلعودي مش هتلاقي فادي لا من نبيت جنو حمو المرقود ده رئيسة كل الناس من الناس فرحة الغالية 8 يا تسحة في الدنيا الواسعه الرياسة توتي البلعودي هلي عملينا دنيا تقسي شبح الحضرة ده خالد مرسي يا مركيب هتيجي على شرط مودي الفارس ترسي احنا لأتلتو الديواني سعبية المستيجي متاني عمر يا ليه خنويه للسيطره هنلقى زافي شرح العرب عبد البشريه المشهد